50 languages 69 63 <أحتج لي سرير> أحتاج لسرير احتاج لسرير يا بويدورمي اريد ان انام اريد ان أنام> هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير يا نسيسيتو اون احتاج الى مصباح احتاج الى مصباح يا بو لجي اريد, أن أقرأ. أريد أن أقرأ. يوم هل يوجد هنا مصباح هل يوجد هنا مصباح necessito احتاج إلى تليفون احتاج الى تليفون موي تروكا اريد ان اتصل بالتليفون اريد ان اتصل بالتليفون. هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون نسيتو اون احتاج لكاميرا احتاج لكاميرا بويفه فوتوس هل توجد هنا كاميرا هل توجد هنا كاميرا necessito un ordenador احتاج لي كمبيوتر بو ينبياو اون كورريو الكترونيك اريد, أن أرسل إيميل. أريد أن أرسل إيميل. هل يوجد هنا كمبيوتر هل يوجد هنا كمبيوتر نسيسيتو اون احتاج لقلم حبر جاف احتاج لقلم حبر جاف بو يسكريرا ال구나 كوزا اكتب شيئا اريد ان اكتب شيئا يا اون هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف هل يوجد هنا ورقه وقلم حبر جاف